واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إذا آآ فإنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا فانكحوا ما فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَذَلِكُمْ أَدْنَى أَن تَعُولُوا وَأَنْتُمْ نِسَاءٌ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةٌ فإن وقالبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 نئی ترکلو ری و لَّمِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ فِرَزْقُهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا يُنفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ فان خوفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوقفتين فلهن ثنث ما ترك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 السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اذاؤكم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 وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ, واحد مِّنْهُمَ السُّوءٍ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 فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن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 فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاب كان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار نساء كرهها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان بفاحِشَة مبَين وَاشعُوه بِالمَعر فإِن كَرهدُمُ فَسَاء تَكهُ شَيئ فسَاء تَكَهُ شَيئَو وَيجعل الله فيِيه خَيرًا ككثير وَإِنَّرَُ مُستِبَدلَ زَوجَّ كانََ وجئ وواتيتم احدا نقطارا واتيتم احدا نقطارا فلا تاخذوا منه شيئا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنْتَرِينَ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 نات الاخت وامهااتكم وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهاه نسائكم وربائكم وربائكم في حجوركم من سئك اللات د خلتُ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 والمحصنات من النساء إلا ما ألكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ النَّفَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن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 يريد اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ بَيْنَكُمْ مَحَكَّةً بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجارة عَن تَرَاضٍ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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه المكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فقد الله به بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِاتِّجَادِ نَصِيبٍ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ولكل من جعلنا موادي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيبا الرجال قوامون علمون نسَاءِ بِمَا فَوَّدَ اللهَّ بَعضَهُم عَد بَعْض وَ بِمَا فَقُمِ أَموَادِيم فَ الصَّادِحَاتُ قَانتَةٌ حَافِضاتُ للِغَيبِ بِمَاافَفِ ظَلهَّ وَل ت تَقَافُونَ نُشزَهَُّ وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يليد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 وَمَا أَذَا عَلَيْهِمْ لَو آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مَنْ أَقَامَ صَلَاةً وَإِنْ ءَاتَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَآ أَئِنَّكَ لَشَهِيدٌ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 سوكرا حتى تعلموا ما تقودون ولا جنبا الا حتى تعلموا ما تقودون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرطا او على سفر او جاء احد من مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُم أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إن الله كان عفواً غفوراً ألم ترئن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً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 ومن يشرك من الله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً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 ويقولون للذين كفروا بأولئك أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا أم لهم نصيب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 مَن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِم نَارًا كُلَّمَا نَطَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ دلناهم جدودا غير هذه يذوق العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن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 صول فَإِنتَنَ زَعتُم فيِي شَيء فَرُدّ إلَ اللهَّ والرَّسُ لِإن كنتُم تُؤمنِنونَ بِاللهِ واليَوم الآخر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 ضلهم ضلالا بعيدا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 فون بل تم جخلی فون بلّن عل سنوتوں فیقا لکل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 ابل موس ہوم جا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم فُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا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 صدیقین سوہدا یو وحسن سوری انك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عديمه يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في ارث ذات او انفر جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان مصيبة قال قد انعم الله عليكم اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني يا ليتني كنت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 وَماَا لَكُم لا تُقاتِلونَ فِي سَبيد اللَّهِ وَالْمُسْتَطافينَ مِنَ الرِّجَادِ وَالِّسَِ وَالْوِدانان وَِّسَِ وَالْولدانَان والولدان الذيينَ يَقولُون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 شی کو نكيد الشيطان كان ضعيفا الم ترين الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس اذا فريق منهم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 يفقهون حديثا مَا أصابك من حسنة فمن الله وما أَصَابَكَ من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من طيعر الرَّرسُلَ فَقَدقَعَ اللهَّ وَمَنْ تَوََّ فَمَا أَرسَلناكَ عَلَيهِم حَفضَا وَيَقولُونَ طاعةُ فَإذاَا بَزُ مِن عِادِك فَإذاَا بَزُ مِنع دِكَ بَيَتَ طَائفَةُم مِنهُ غَيرَ الذي تَقولون الله يَكْدُبُ ماَا يُبَيّتونُ فَعددِ طعنهُم وَتَوكَّل عَلَى اللهَّهِ وَكَثَابِ اللَّهِ وَكلَ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَقُرآن وَلَوْ كَلَ مِن عنتِ غَير اللهَّهِ لَ وَجدَدُ فِيهِ اختْتِلَ مینسم بھی اون ملو فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرط المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سَيَأتِيَ كُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقِيدًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ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 ويقفوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم لَكُمْ لكم عليهم سلطانا مبينا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 لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه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 فجزاء جهنم خالدا فيها فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَادُوا فِيمَ كَن المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسائم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 وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا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 فَإِذَا الْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلا واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى أو كنتم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 على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بتغراء القوم اذ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 واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 نقا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ام من يكون عليهم ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم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 اور رمی بھی بری مَا يَحْتَمِلُ بَهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا رَحِمْتَهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ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 بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيَبْتَكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ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 سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله فقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا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 رنسن الدین اب روی مخلی و محفل اور محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتها عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون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 ولن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 فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض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 هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا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 اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَا لَنْبَرِ يعيد إن الذين آمنوا ثم مک سور من تمو تم بشریل مینیا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 قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 يُرَاوُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ لا إِلَهَ هَؤُلاء وَلا إِلَهَ هَؤُلاء جل موس بین یا دین امن أَن اونی اتوری دون ان ارو رونا في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله واخلاص دينهم لله فؤدائك مع المؤمنين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 الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولا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 منهم میتھ پندوری ہو بِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِم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 سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من من بعد وَأَ حَنَ إِلَ إَ الرَّهِيمَ وَإسماعلَ وَإسحاقَ وَيعقُوبَ وَأَسْباطِ وَعسَ وَأَوبَ وَيُونوسَ وَهغُونَ وَسلَم وَآتَنَ ورسلا قد قصصناهم عليک من قبل ورسلا لم نقصصهم عليک وکلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حكيمًا لكن الله يشهد بما أنزل اليك فأنزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما أنزل اليك فأنزله بعلمه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 ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له من ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون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 وَأََّا الذيذين نَسْتَن كَفُ وَاسْتَكبَروا فَيُعَذِبُهُمْ عَذَبًا أَلمَا فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِمَ وَدَا يَجِونَ لَهُم مِن إِلَٰهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِال به فسيدخلهم, فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفديكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها لص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنفيين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم